الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى الله أكبر الله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 أنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من النذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولل ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان الغدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن فمن شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ينطين ثم جعل نسله بالمسلالة من, من ماء مهين ثم سواه ونفر فيه من روحه وجعل لكم السمع والألصار والأفلد قليلا ما تشكرون وقالوا أعلى ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد من بلن لقاء ربهم قل ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ولو ترى إذن مجرمون أكسوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا نمثلون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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بآخروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.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 افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ماوى نزل من بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان ياخذوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدادون العذاب الأكبر لعلهم مرحبون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكونوا في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يحرن بأمرنا لما صدروا وكانوا بآياتنا يقنون إن ربك هو يخلو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ لم يعدي لهم كم ألكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ سُقِطَ الْأَرْضُ فَنُقِدُ بِهِ زَعْمَ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُغْصُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَكْرُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كل يوم الفتح لا ينفعوا الذين كفروا إيمانهم ولا ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر يا الله لمن حميده ربنا لك الحمد الله الله <تصفيق>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 أتى على الإنسان حين من التهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نغغة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبع لإما شاكرا وإما كفورا إنا أعطبنا الكافرين شلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الْأَبْرَارَ يسربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره استطيرا ويطعمون الطعام على حب مستهنا ويقيا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا يدرونكم ولا نقاهم انا نخاف نقاه من ربنا يوما عبوس همقا طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نقرة لهم وسخورا وجزاهم بمن صبروا جنتهم وحريرا متكئين فيها على الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا زنها ودانية عليهم علالها وذللت قطوفها تذليلا فيطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت وحسبتهم لؤلاء منثورا وإذا رأيت ثمم رأيت نعمة من كن كبيرا عاليا وثياب سنسل قطر واستبرقا وحلوا أسار من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعلكم مشكورا إنا, إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحقن ربك ولا تطعن منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فشد له وسبح ليله طويلا إن هؤلاء يحبون العاجات ويذرون غراءهم يراما خطيلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإن أشئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه كالفرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله